بسم الله الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قراءه في تفسير الشيخ سعدي رحمه وتعالى تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ولا زال قراءاتنا في تفسير سوره البقره عند قول الله سبحانه وتعالى <تصفيق> نعم وقال الذين لا يعلمون لولا لا يكلمهم الله وتسينه وقال <تصفيق> لا إله إلا الله الحي الحميد. لا إله إلا الله الحي الحميد. لا إله إلا الله الحي الحميد. لا إله إلا الله الحي الحميد. لا أو إلا الله الحي لا إله <تصفيق> وهل هم صادقون يعني لو كلمهم الله هل يتبعون وأن هذا اتعرضات كلها من باب التعجيز فقط من غير صدق في الطلب فلياذا قال سبحانه وتعالى ولو اننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل المثال إنما هذا حدث مثلما تقول لأحد أنت بالربا ليه؟ أو أنت راح تجيب قرض عشان وكذا عشر جنيه وانا ما عشر جنيه يحول القضير. القضير حرام إيه القضية يعني تعجيز هكتل عشر تلاف جنيه وهل لو جتلك عشر تلاف جنيه والتي تتزوج إن هذا ما المبدأ عندك لأنت عايز كمان لما تيجي دي ابنها تروح بدل وتجيب كرد تقول يا شيخ فلاه أنا راح يجيب كرد عشان ها ها حنبك خمسين المراد ولا ما عندكش يعني هو موجود إن مبدأ موجود إذا ما فيش استجاب مش مثلا رجل قال جزاك الله خيراً فعلا الربا هذا حرام جزاك الله والله من كنت تعرف إيه هذا الأمر جزاك الله خيراً يوم الشيخ يقول لك أنت تأمن الوقت يقول والله أنا شوف أنا سأأخذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذي استطعت عليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. نما مبدأش حياة الحرام تزاك الله خير. يوم الشيخ يقول لك خلاص بقى إحنا كده هنشوفنا نحاول نقدر لك, لك مبلغ تجوز بي. يبقى ده اصبح عند المبدأ أي مؤخر مستبشوف لي بقى عش عش ألف أنا ماش ويجيبني تقول شوف لي ماش خمسين ألف الله كل ما أخ مؤخر تبصي شوف لي ماش للبنك. فقالوا لهم بذلك لتباك حتى الله جمع وقالوا لهم يسألوا كآلة أجلالين عن نفس العديد بكاته وكذلك الملاك وإنساء المنوسة أكبر من الآية وقالوا لو لا أصدر إليه لأنه يكوشنا على النذير سيقلقا إليه قبل أن يكون لديك حتى ينتهي في الوضع لنا لأي قد ينبوح ليه يعني؟ ليه, ليه كل هذا؟ وأنتم تعلمون الصادق الأمين أنتم تعلمون صادق الأمين ولو نزل هذا على أحد منكم لما قال هذا ولما قالت قبيلته هذا إنما هو العناد لو نزل هذا القرآن على رجل من القريفين عظيم هذا العناد لكن أنتم تعلمون صدق النبي الله عليه كل هذا ليه كل هذا؟ هذه تسمى آيات الاقتراح وإن لو انتم عايزين آيات تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فانظروا إن شق القمر سبح العصر يديه جاءت الشجرات من قادة هذه آيات لكن أنتم تقترحون حتى ينزل علينا كتاب من السماء نقرأ فقد سأل موسى اكبر من ذلك فقالوا ألين الله جه رجل. وقالوا لنؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعين في تفجير النارة كلا لها تفجير أو تشقف السماء كما دعمت علينا كثفا أو تأثيها بالله والملائكة أو تأثيها بال... بالله والملائكة في قبيلة أو لكون لك بيت من زخرف أو ترقف السماء ولنؤمن يؤمن لأهوثيك حتى تنزيل عناك بابنا يبا هذا العناة هذا هو لإيه عشان كده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما طلبوا من النبي شيئا وهذا غاية الانتفال يعني حواري عيسى عليه السلام اللي هم المؤمنون الخلط قال لعيسى هل يستطيع ربك ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدة لأول نوافير نواياة منك هم ما يشكون في ذلك لكنهم أرادوا عين اليقين حتى نطلعين للقلب لا لا لا اشكال فيه ولهذا جاء في قراءة الكثير، هل تستطيع ربك أي ينزل علينا السماء، يعني ادعو ربك هل لك القدر عند الله سبحانه وتعالى انك لو دعوت ينزل علينا ما إذا؟ هل تستطيع ربك مش هل يستطيع ربك فليس الكلام في يعني نسبة عجز الى الله الله قادر سبحانه وتعالى لكن تقدر تخلي ربنا ينزل علينا ما إذا؟ هذا هو المعنى وبهذا يفسر هل يستطيع ربك انما لا شكوا في قدرة الله سبحانه وتعالى أن ينزل عريضا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخيرا مائدة منك ورزقنا من تخير لكن أصحاب نسل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا ولا طالبوا هذا الطلب أبدا ما قال يا رسول الله مثلا افعل بنا كذا او اجعل البحر طرقا أو مثلا نريد إحياء آية إحياء الموتة يموت واحد وطالبوا بالإحياء أبدا ما فروا لنا سمعنا فمعنا وأطعنا نعم هذا في في ذانيا آيات الشرس ويقوم في مصدوم تبدون الحمد في ولهذا فكل كم منه فالبروتين ضروري للجسم فهو برغم مدهيل في يتم عنده كل شيء بشكل مرن ولما ذكر تعالى ربنا اني اجلست في ذات على الحفاظ على صحه العظام وصحه في أول في هدي السامي السامي في الأول مثلاً في في هذا معنى جميل هذا معنى جميل عميق هذا معنى جميل عميق في إن إن أصلناك بعد أن طلبوا الآياتهم وكذا فكان الله سبحانه وتعالى يقول إذا كنتم فعلا أهل استرشاد وتريدون هذه الآية للإسترشاد والإيمان فعندكم ارسال النبي صلى الله عليه وسلم إن ارسلناك بالحق بشيرا وإذن هذه حاصل مهمة النبي صلى الله عليه وسلم ففيها إذبات الرسالة والنبوة وفيها غاية من الرسالة والنبوة وفيها طريقة وسيرة من ارسله الله سبحانه وتعالى ليكون رسولا ونبيا للعالمين فقال الأول في نفس إرساله إن ارسلناك وأنه إرسال ثبت من الله سبحانه وتعالى فمن شك في نبوة النبي ويرسلك كافرا. إن أرسلناك من الذي ارسلك الله سبحانه وتعالى ما رأى جنيا علمه ولا هي اساطير الأولين ولا هي أضغاط وأحلام إن أرسلناك والثاني في صغته وهديه ودليه وهذا وهدي أيضا يدخل في ان أرسلناك والثالث في معرفة ما جاء بينا القرآن والسنة بالحق بالحق فالذي جاء به النبي الحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نعم وبيان الأمر الأول فبين ذلك الاول ومهما جاء الثاني انه توقير لحاله الاله القدس قد بعثه الله تبارك وتعالى وعليه مجالس حتى يمكن ظلمك ان يكون قد من عندكم والحروب تبقى وأكثر إيه عندكم إلا وعد البنات والعادة بالله قتلهن أحيا إيه اللي عندكم العادة بالله إلا الفجور والزنا ريات تعلق على بيوت البغاية والعاهرات وتلحق المرأة ولدها بمن تريد من القوم إيه اللي عندكم سوى قطع الطريق وكذا إيه اللي عندكم ما عندكم شيء إلا بقى من هل الكتاب كانوا على يعني دين من سبق من الأنبياء وهو لا انقرضوا كما, قا... كما جاء في الحديث عندنا مسلم إن الله نظر الى الأهل الأرض فمقتهم عربي يوم أجل إلا بقائل الكتاب هذا الجاري كلا بد من إرسال رسول يعيد الناس إلى الإيمان وإلى صلة الأرحام وإلى نفي الظلم وإلى كذا وإلى كذا وإلى كذا شوف سبحان الله كيف تحولت الجزيرة العربية من هذه الصورة القاتمه المظلمة القاحلة التي نسميها بإطلاق عصر جهيل فعلا عصر جهيل ما في شيء يخرج عن الجاهليه هذه إن وجد كرم عند فرد، ولا وهو يبتغي ذلك متحنان ما يبتغي ذلك وجه الله وإن وجد مثلا شجاعة عند فلان فهي أفراد لكن شوفوا الإسلام كيف حول هذه الأفراد اللي كان الواحد يأخذ بنته ابنته، فيحفر لها ويكفرها في غاية القسوة يخالف الفترة وإلى قطع الطرق وإلى نهب الأموال وإلى التعدي وإلى الحروب وإلى وإلى كيف يحول الإسلام هذا المجتمع ليكون مجتمعا يقول فيه النبي خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام ليكون المجتمعا يحمل رأيك الإسلام الرحمة والرأسة حتى بأعداء الدين لتبليغ رسالة رب العالمين سبحانه وتعالى والصفات الخير والصفات الكمال التي بها فتح المسلمون بقاع الأرض بأخلاقهم وتنزئهم عن الغدر وعن الخيانة وعن الكذب وغير ذلك كيف أن الإسلام حول فكان لابد نسكن في حاجة المسا إلى هذا نعم وفرن لي الله تعالى كمان لكنه انق مصدقه ليس يمكن فبدا لانه حديث يدين في حين فمتي يودين تسليم باقي الى الى التوصيل العادي كممكن ان تسلم وحده مباشره لشركه تكتب بريد على انكم موصول دولي زي ما يرق رجل محنك عالم فأل أسئلة محددة فكان جوابها بما ليدع عنده شك كان في ذلك أنه رسول رب العالمين لكن خاف على ملك خاف على ملك خاف على رئيسة وآثر الدنيا على أخرة لكن أسئلة ما يمكن أن النساء صحص منها إلا أنه رسول رب العالمين نعم وعند الثاني فمن عرصت الله عليه وسلم محرسة دانتا وعرض حصواتهم المؤذنة قادة البعثة لبسورة وعلى بحثة, بحثة الانتصال فمن مع تباليك المجددات التجاربين ومستنقول أعوذي ذاتي تجاربين فمن عرصتهم أحوالهم عرصتهم أن تكونوا بينا بسلامة الأمم بياني الخائدين في على نعم ما جعله النبي الله تبارك وتعالى شخص النبي ان التربيه والإعداد فالنبي قبل هذه الرسالة كان معروفا عند قومه بالصادق الامين بعز امانه حتى عند النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته وهديه ودله وسمته لم يشرب خمرا لم يذنب مرأت لم يظلم أبدا بل هو صلى الله عليه وسلم المعبد هذا حتى جاءت الرسالة فنظرت على الصادق الأمين نزلت على الصادق الأمين فهذا معرفة هذه وسيرته عشان كده الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما حط الأصول الثلاثة معرفة العبد رباه ونبيه ودين الإسلام بالأدلة ف جاء عندما عرفت النبي قال من معرفة اسمه ونتبه وسيرته وهديه وعمره في الدعوة التي قضاها وطريقة في الدعوة لأن هذه الأشياء يتعرض بها على صدق النبي من كده في فرعون لن يجد اعتراضا على موسى إلا أن قال له إيه؟ ألم مرضك فينا وليدا ولبي استفير من عمور كثمين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين يعني أنت جاي دلوقتي تقول لنا صاعز وصام وسنة عاملك عملت أنت مش أنت مش أنت أُتِلَجاي دلوقتي تقرأ وجاي دلوقتي تسمع فإذا الاستدلال بسيرة الشخصي هذا أمر عند البشر كلهم شان كده مثلاً لما ربنا عز وجل يوفق دائيا بعض الدعاء مثلا ممكن يكون الحمد لله لما بينشأ من الصغر على الطاعة وحفظ القرآن مثلا تلقي العلم كذا، وليس لولا لها سوات مع الناس مثلا في تجارته لك ده كذب ده حرام ده مش عارف ايه واخد بالك أما بيكون في رصفية بيكون أدعى للقبول إنما الأخ مثلا اللي كان ما أصطع السمخ وديه واخد بالك كان خان وكم سرق وكم وكان سرق وكان اعتدى وكان بيعكس بنات وكان بيعمل وكان بيسوي وفلان كان بيتحق عليه في كذا في التجارة وكان بيقصر لما ييجي الله عز وجل بهذه ويستقيم بياخد لبقى فترة انتقالية عشان الناس تقتنع به ياخد له فترة انتقالية مثلا سنة 2-3-4 ويظل الحقات يستغلون ماضيه يبقى عارف انه ساب الماضي وعارف انه كذا لكن يستدمي بماضية يجي واحد مثلا يقولوا الشيخ بنقوله الشيخ بنقوله الله, الله يديه ده كان ليه مشاكل مع الناس كان بيرض طيب الكلام ده في الماضي لكن هو حاقت حاسب يستغل لكن المنصف هو الحمد لله الله, الله سبحانه وتعالى يتوب على عبد ما كان رجل يزني لكن الآن أصبح عفيفا أصبح داعيه رجل كان يسرق وكان يفعل كذا لكن الآن أصبح من الصالحين يبقى ما ينبغي نستغل بايه؟ نستغل ماضيه ونتكلم عن ماضيه لكن الحاقد يا جداد فالشيء المذاعيه إذا كان ماضيه موظيفه مشرقه سهل له هذا طريق الايه الدعوه نعم في والمتغارية والمتغارية. في والمتغارية والمتغارية. يعني الغالب أن التبشير يكون فيما يفرح الإنسان لكن قد يستعمل, يستعمل التبشير في ما يكون من ذلك العذاب والهلكة كما قال سبحانه بشر المنافقين بدناه معناه هذا قد يصعب لكن الغالب ان التبشير يكون فيما يفرح الانسان ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري بشروا ولا تنفروا ولا تنفروا نعم ولا تنفروا صحابه يعني لست مسؤولا انظر لها لكنك لك مسؤول عن البناخ انت مسؤول عن البناخ لكن, لكن لست مسؤولا عن ايه عن ابي يتيم وضلاله فهذا عند الله سبحانه وتعالى ولا تملك يا محمد انك لتهدي من احبب لا, لا يسال النبي عن عمي ابي طالب لما متى كثيرا ولا يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمي ابي لهب لما متى كثيرا لا يسال عن هذا لان هذا لا يملكه كما لم يسال النبي الذي جاء وليس معه احد ودلفه دعويه وهي ان الداعيه الى الله سبحانه وتعالى ينبغي عليه ويتعين عليه أن يلتفت إلى منهج الدعوة وطريقتها لا إلى الاستجابة من عدمها تعودش بقى نفسك ده الناس قليلين ده الناس كتار ده الناس كده أنا لو كنت على الحق يمكن ربنا مش موفق مع الناس ومعنديش ناس مثلا كتر لأن أنا منهجي غلط فتبدأ تشكر منهجي تبدأ تتحول اللي هو عند مبدأ بعض الجماعات الغاية تبرر الوسيلة بدل ما تجيبهم عن طريق الدروس العلمية أحد الناس ثلاثة أربعة ساعات في دروس علمية وتأتي ما تخذهم في الملعب ونعمل دورة دورة وخد بالك وعاوز تعلمهم أهدافا معينة علمهم قبل أن يبدأوا الكورة وسنطرق قلوا تعالى يا ابني احنا نبدأ بسم الله فكل عمل لا يبدأوا بسم الله فهو أبطح وأجدم واخد بالك فلازم أن نسمى الله كذا ويا جماعة المسألة مش كون يجي فيك ولا كون يجي هنا المسألة ان احنا مثلا كذا كذا, كذا. ويجي واحد تاني يقول لابطاير احنا دلوقتي كذلك مثلا ما نعلم الناس هذه المعالم من القرآن سبير ايضا مثلا نعمل تمثيلية لقصة النبي مع قومه ونشوف علاج الناس وفلان انت محمد ابو لاهر وانت ابراهيم ابو جاهل وانت وانت عائشة انت آآ مثلا كده وهكذا ونعلم الناس بالإيه بالتمثيلية والمسلسل عشان نقرب الناس ليه لين هو ذا اللي فعلا هيجمع لك الخشود في دعوتك طب وبعدين ليه النهاردة اللي بيقعد النسوان جنب الرجالة والفتيات جنب الشباب في مناظر لا ينكر فيها لا غطي راسك وإذا كانت مغطية فهي مغطية وإذا كانت كشفة فلا تؤمر بالإيه بالتغطية ليه لين دا برضو يعني ده هو اللي يتناسب مع القوم دول اللي نزيت مثلا محتاجة وسلم معين ودي طريقة ودي مرحلة ولما ننتهي من هذه المرحلة نبقى ننتقل إلى مرحلة الإيه؟ وكل جماعة تقوم على هذه لن تنتقل من مرحلة دلوني على جماعة انتقلت من مرحلتها إلى مرحلة دلوني على جماعة انتقلت من مرحلة, انتقلت من مرحلة إن كانت تأخذها كاستدراج ويعني طريقة دعوية ثم انتقلت إلى ايه افعل ولا تأخذ أبداً ما فيش جماعة على ما نشأت عليه ولكن هذا كله خداع عشان يهرب من المناقشة يغرب من هذا ليه ما بتنكرش على الشكل أكبر وتكون على الناس اللي مثلا يطوفوا حوالي القرى وكذا ولك مش دلوقتي عشان يجب أن نعلم يعني نواجه الناس بالحرام والبدع وكذا احنا يجب أن نخودهم الايه نخودهم من الأول إلى طريق الايه الاختقام بعد كده نبقى نعلمهم زي أبطر وإحنا طلعين من القناة دي فواحد مطرق يقول لك يا مطرق يمعنا ركي معنا في الصياد فأقول له يعني انك سيب الكلام بقى ده ويعني وكذا فيقول لا أصلا خلي بالك أنا يعني أنا أغني غناء ديني أنت لما لما أحتل مكانا في قلوب الناس الأول يعني لما كون لي مكان في قلوب الناس الناس عارتين وحبتني وده بقى أغني غناء دين يوم الناس ايه تقبأي يعني عايز دين ظل أنت غناء ست عشر سنين كده يغني ايه غناء اللي هو معروف وبعد كده يبقى يغني هكذا يستدرج الشيطان كل يزيل له عمله يزيل عن الراقصة ده رسالة اجتماعية الممثل والفنان ده رسالة اجتماعية نعم فما عندنا مبدأ الغاية تبرد الوسيلة ولهذا نقاط رسالة قديمة اسمها حكم التمثيل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يعني هل يجوز استعمال التمثيل هذا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عليه وسلم وتقرأ الرسالة والله أنا عجبت من الأمر يعني مثلا تخيل أن يكون واحد نحن دلوقتي نتكالفين بحث سيجيبوا حكم التمثيل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عليه هتجيبوا أقوال العلماء أن يجوز ولا لا يجوز هذا الشخص يعني ملأ رسالته من أولها الكتاب والسنة الصحيح ما كان الكتاب والسنة لكن حول الكتاب والسنة إلى مشاهد تمثيله ومصرحين اللي عملوا جبريل مع النبي يوم جاءوا وسألوا عن الإسلام والإيمان في سورة راجل ده مشهد تمثيلي عشان يعلم الذي فعله إبراهيم مع القوم لما حطم الأصنام إليه كبيرا ده مشهد تمثيلي عشان يقرب للناس وزهة النظر هنا اللي بل الذي يخطر طالده رب العالمين سبحانه وتعالى من أمره ابليس ان يسجد لادم وهو يعلم انه لن يسجد الا لمشهد تمثيل عشان يبين الملائكه فضل ادم عليه السلام وهكذا يبقى كل القران والسنه تمشي وده كله من القران والسنه الصحيح ما جاش حاجه غير صحيح نعم قول تعالى ان الله علم وجل حتى يجري في قُلِ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ فِيهِ نَارٌ مِنْ أَمْرِ رَبِّي انهم دعاكم بفير الجديد عليكم أي اي أنه مدد لأن كل منكم دين لقول الله الذي الذي فيه هو مدد وأما ما عليه عليكم هو الهوة قول ولئي بعد بعد الذي لا من العذر لا من الله ولا نصير لا <تصفيق> فيما يختص به دينهم هذا علة التحريم في التشبه ليس كل شيء متشابه هذا تشبه هذا تشبه, تشبه واحد يلبس مثلاً تشبه واحد يكتب سيارة تشبه ليس التشبه إلا فيما اختص به أهل الكتاب وهذا والعلم نبهوا على هذا مختص به أهل الكتاب وصار علامة عليهم. بحيث إذا رأيت الشخص قلت انت يهودي ولا نصراني صار فنقل يستقل به هؤلاء إنما فيما يشترك فيه المسلمون واليهود فهذا ليس تشبها ولو كان حراما من باب حرام بس ليس لعله تشبو انتبهتم يعني مثلا لوقت المرأة تطلع متبرجة المرأة تطلع متبرجة إلا أصف المرأة المسلمة الشجاب. طلعت متبرد هل نقول هذا حرام لعلة التشبه؟ ولا نقول حرام لمخالفة أمر شرعة الحجاب لأن هي اللي لبسها هي بنبسه كثير من المسلمات زي كثير من الكثرة لم يتميز به الكافر حتى نقول إلا أنت او أو أنت يهودية كذلك يا راجل يجيلك مثلا دلوقتي شاب مثلا لابس خنافس يقولون له انت متشبه مثلا على كثير من المسلمين لكن لما يجي واحد مثلا لابس زي القف نقول آه اه انت كده ايه قشيش يبقى اذا يفرق بين ما كان حراما لنهي الشرع عنه وما كان حرام لعمه الايه التشبه بعضها ما يختص به أهل الشرك أهل الكفر دا الضابط اللي اختص خلاص وصار علامة على يعني دينهم وتعبدهم لله رب العالمين هذا يكون زلج على مثلاً صليب نقول لا المرة مثلا تجيب ذهب على صورة الصليب سلسلة على خصوص نقول لا هذا لا ينبغي لأن هذا من ال من التشبه يعني الصليب أصبح شعارا عند المصاب يتعبدون به يبقى هذا لا يجوز فيما اختص لا نعم هذا ليس تشبه لأن هذا كثير عند المسلمين لكن مخالفته في حلق اللحية وإن كان أصل حلق اللحية مخالفة المشركين لكن كانت مخالفة في عهد رصلا وإذي قاعدة قد يكون الأمر في أصله مخالفة لكن المسلمين لكن الأمر انتشر عند المسلمين حتى لم يصبح تميز بينهم وبين المشركين في ذلك فلا يعود الأمر هنا إلى علة المشابه خلاص انطلق من مشابه إلى اسم المخالف يعني أصل الحرق في ليس حرق اللحية أقصد إنما إنما الحرق مع إطالة الشعر خالف والثير بالحواء إيه نعم فكا فكان المشكى ماذا يسمعون يطيلون الشوارب، يطيلون الشوارب مع اللحن فجاءت المخالفة في هذا لا انت خذ من الشارب وهذبه وحفظه إلى غير ذلك من أمامة تجاهل حتى لا تشابه المشركين طيب الآن أصلح هذا الأمر سائدا عندنا زي مثلا اللي يقولك الجرفة مثلا هذه لا تلبس ليه لأن هذه أفضل عامل المسلمين وهي إنما انتقرت إليها مغاب بمثال تشبه نقول لا. حتى ولو كانت في أصلها أصلا كانت تشبه، لكن الآن لم تعود تشبهها لهؤلاء إنما أصبحت زيادة عند المسلمين بيفعلنا كما يفعل المسلمين يبقى لا ينظر إلى أصل الأمر إنما ينظر إلى واقع الحال الآن فقد يكون الأمر زي التبرف كما التبرف في أصله لا يكون معامل المسلمين والأصل لهم متبرد الجهلية الأولى ذلك لكن لن يعد مما يختص فضابط التشبه المنهي عنه هو مختص به المشركون مختص به الكفار وصارت علامة مميزة مميزة حرام يكون حرام حرام قاتل ما لأن هذا من علامات الفسق لكننا نتكلم عن مشاهبة المسيكين بعض الناس تقوله انت بتشرف المسيكين يخيل لكن مثلا هذا عنده مخالفة كمخالفة وكذا قد يستسهله آطوا ما عليه ناس نعم ولياب العلماء لما سئلوا في مثلا لبس المسلم البنطال والقميص واخد بالك الفنين وهذا أو البدلة أو كذا هل هي جائزة وغير جائزة قالوا جائزة المهم اللي فيها الشرط من تقصير البنطال الى الكعبين من عدم تحديد العوره او بيان حجمها أو كذا لكنها جائزه لانه ما في زي خاص بالمسلمين نعم أحب الثياب الى النبي صلى الله عليه كان القميص لكن ليس هناك زي خاص يعرف المسلمين يلبس بنطال يلبس كذا المهم ان يتوفر فيه الشروط رغم لكن تأتي مساله ثانية وهي مسألة ثمه العلماء خلي بالك في في ثياب جائز عادي انا شفت كده واخد بالك واحد يطلع المنبر مثلا ب قميص احنا شبه مصري يعني طبعا مصر اصل القميص ولا اللي هو الثياب الجلابيه مثلا يلبس قميص فوق وبنطلون واخطئ جائز ولا مش جائز حرام لا مش حرام جائز اذا كان بالشروط الشرعية صح مش بقى طلع محزق وكذا يطلع بظنطرون جنس ومتديق لا يعني بشرطة ما يوجد إشكال لكن هل هذا والسمت ده سمت العلماء دسمت سمت الخطباء دسمت سمت كذا فالإنسان يتورع عما يخالف السمت من باب من بابي التورع عن خوارم المرؤة لا أهل العلم لهم ايه لهم سمتهم ولهم ذلوم لكن هذا من بابي سمت العلماء وهذا كان معروف عنده, عنده الثلاث العالم طالب العلم له إيه؟ له سمت غير التاجر غير البياع هذا له سمت وهذا له سمت نعم ما فيش إشكال لأن الكاملين المقصود يعني من كبرت أخلاقهم الكمال النسبي عندنا الكمال على قسمين إيه؟ الكمال المطلق وهذا لا يكون الإله إليه سبحانه وتعالى الكمال المطلق من كل وجه وهذا الكمال للأنبياء كمال النسبي باعتبار انهم بشر في كمال باعتبار كون الانسان بشر وفي كمال الخالق سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم له الكمال من جهه البشرية لكن عنده نقص حاجته الى الطعام حاجته إلى الشراب حاجته الى الخراج الاخراج حاجته الى كذا يمرض هذا كله نقص بس ليس ايضا في البشر هو كمال بشري من جهه الخلق من جهة الدعوة، من جهة الصبر، من جهة كذا إلى آخر ذلك، هذا كمال إنس. فهذا ما. ولهذا بيقولك ما كمل لمحمد محمد. إذا قطع كمال مطلق لا، بحرام. هذا لا يجوز. كمال مطلق لا سبحان الله. لكن يعني إذا قطع ما ك ما كمل من البشر إلى محمد ماش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من النساء كمل من جالي كثير لم يقل من النساء إلى أربعة. يعني كمان نسب باعتبار البشريه فللانبياء كمان يخصهم وللدعاه كمان يخصهم ولبقيه الناس كمان يخصهم يعني واحد مثلا يبقى حلق لحيته ومثلا بيدخن لكن تيجي في اجتماع بتقول هات الحاج بس انا ماخدش انا الحاج فلان فهو كامل باعتبار المعين عندك مش باعتبار العموم ليه والله احنا جربنا عن هذا الرجل الشريف معروف حليق أو مدخن بس ما جربنا عليه عنه فانا محتاج الان في موقف شهادة فقول لا هذا الرجل اكمل الناس في هذا في هذه الخصله تاجر مثلا يعني الغش عنده عشرة بالمين لكن غالب التجاره من الغشي والثانيه لا اللي الستين والسبعين والثمانين لما تنصح واحد يشتري بشتري من مية. تقول لا لا هو ما تروحش انا ما اطلت شلف فلان كنت عارف ان عنده عشر لكن كمان في التجار لما يوصل تسعين في المية. يبقى طبعا الله في المية, في المية نعم <تصفيق> لأن الاعتبار بعموم لأن المعنى لا بخصوص المقراطبة قعداً يعني ولم ترضى عن اليهود ولا النصارى هو واحد يفكر يلقاهم ومش يرضى عن النبي لكن دلوقتي لا هم مرضين عننا شو بيدونا ايه وبيعملون ايه ووقفين جنبنا في ايه ده حتى لما حصل بلد الفرين اعتزة علينا هم واقفوا جنبنا انفى هذا الكلام لن يكون إذا كان اعتراضهم على أكمل البشر بهذا إذا اعترضهم عليكم يكون ايه وهذا الذي يسميه العلماء بفقه الواقع لا كما يشوش علينا المشوشون ويجعلنا فقه الواقع علما سريا لا يطلع عليه إلا خواص البشر حتى إن الجابدة من العلماء قد حرموه نعم ابن باج على ونعم الألبان على علمه ورثنا ونعلم معتبرين على ورثنا لكن في علم الشريعه يسالوا عن الحيض يا جماعه بيسالوا عن المواريث يا جماعه بيسالوا في العبادات يا جماعه لكن بيسالوا يعني في ما يلحق المسلمين الان من غزو ومن سبل وكذا لا معلش الناس ليه ما نسألهمش في الحاجات دي هم على علم وراثنا ولهذا مثلا تلاقي بعض الدعاء انا يعني سمعت شريطا لبعض الدعاء مطلع كده شريط في في في في, في, في, في ماتش الشيخ ابن باز نسيم الحجاب في سيره ابن باز والصدش مخالف ابن باي بل ومخالف اللجنة كلها في الاستعانة بأمريكان أملاء وينجد بهذا وإنه وإن ما يقول هذا أبدا ولا كده كده إلا إلسان كده كده بل ينزلون يعني بقى مسألة الموالاة ومسألة نصوص الموالاة وغيرها على هذه المسألة وهو لسه أمبارح مطلع مسيم الحجاز في سيرة ابن باي ولكن احنا عندنا علماء احنا بنفخر ضده ده الناس كلهم ده احنا الله عز وجل حبى بلدنا بهؤلاء العلماء هكذا يقول لكنه يقصد العلم الذي يخصه ايه جانبا معينا انما علم السياسه انما علم الاحوال هذه لأن كل جماعه لها علم معين بدات روح للتبليغين ولكن في علم احوال وفي علم احكام احنا عدنا بس لهوش. على ورث واصل لن نحضرله ولا بنعتمد على علم واصل ما نروح وجلسات العلم ديت يا سلام ده ما أقدر هذي الجلسات تنحضرها انت يا شباب اتعلموا جزاك الوخير عشان تكفو الأم وسبونا الخباب لعلم الأحوال لمشي على الأهاوي ومشي على نمشي على المقايم على كده عشان نضيهم الأحوال ولهذا أول ما تقعد مع جماعة التبلغين يقول لك يا مثلا يا محمد اعطينا من الأحوالك يقول لك والله ما مثلا كنت انا رحت مثلا القاهره وكنت انسان عاصي وكنت مش عارف يوم يقول ايه الصطو وكنت بشرب الخمر، كنت بترنح كنت بضرب ايه كنت بضربه وكانت زوجتي لا تشعر معي بنعم قط فجالي الجماعه دول اقول لي تعالى يا جماعة من السيب الخامة قال لي بس تعالى تب مش عارف ايه حتى اصبحت على مال عين ده اسمه علم الاحوال انما علم الاحكام ده خاص بيه من العلماء كذلك آآ آآ الجماعات الاخرى زي مثلا هذا ما يغلب على جماعة الإخوان أو آآ آآ بعض السلفيين الذين دقلوا في سراديب السياسة وكذا يقول لك أيضا علم أو فقه الواقع, فقه الواقع أصبح العلم علمان علم شريعة وعلم إيه واقع علم شريعة الله يبرك لكم آه انتم علماء وربانيين وجذاكم لكن علم واقع ده خاص بقى بل يطلع على البروتوكلاك ويطلع على السريات ويطلع على التوقيعات السرية ويطلع بقى على الاموال اللي قدمت مش عارف ايه ويطلع على اتفاقيات مش عارف قناة السويس ولا كان بيديد واسرارها ويطلع على انه جاب مؤتمر سياسي فلان قبل فلان فؤال فلان وهذا دل على كذا ويطراه بحرا في المجلات والجرائد والأخبار ومتابعة إيه ما يعرض من هذا ولا ينام ليلة الإله ووطن على هذا كله كأنه دين الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم فتسمع للواحد الخبّة كأنك بالضبط تسمع نشرة أخبار في الجزيرة بالضبط كأنك تسمع نشرة أخبار ثم يقول هذا الذي ينبغي أن يهتم به المسلمون نحن لا ننكر إن الاهتمام بالواقع شيء طيب بل إننا نقول لا يفتتعي مسألة شرعية إلا بفهم واقعها لا يمكن تكون الفاته منضبطة في مسألة شرائية بفهر الواقع بس مين اللي بيفهم الواقع ويحجد الواقع وي وينزل الشرع على الواقع هم العلماء الراسخون. ما فيش فصل أبداً بين علم الشرائع وعلم واقع مستحيل علم بدون شرعي يبقى تتخبط بالضبط دي زي العبارة اللي قالها من قالها من قديم الزمان. السنة طريقة السنة اسلم أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. قال الشيخ الإسلام هذا لا يقوله إلا جبي يقول عبارة غبي. كيف تكون السلامه بدون العلم أو كيف يكون العلم لا يوضي للسلام علم لا يوضي للسلام ازاي انت اعلم واحكم تبقى اتلح او انت اتلح فالإلميكة واحد جميل لكن يبقى يا جماعة سبع زي يعني اسم طماطق خلاص جماعة الثلاثيون ما تبقى علوش. انتم اتلح طريقتكم اتلح واحنا بقى طريقتنا اعلم واحد، احنا اللي بننظر ما وراء النصوص ونفهم المراد البعيد زي ذو بالظبط زي ذو المشاطر الشريعه الى علم شريعه وعلم, وعلم واقع أو فقه واقع ويبقى الواحد سقبل يقول لك كل اسماء الساسه وما حصل ولكن تساله صلى بيني اقولك والله معلش صلى بيني اصلا مش حافظ الله انت مش حافظ ليه حافظ لما تختم القران ويحفظ تعلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولما تقعد وقال والله مش متخصص سأل الشيخ فلان في فرق ما فيش فرق الشريعة فيات آفة الشريعة شريعه الشريعة كذا الشريعة كذا كلها في الشريعة نعم أش... الذين عزينا يا بريء من كل شر من كل شر نام طالب طالب طالب على العالمين طالب طالب طالب طالب طالب عن نفس طالب ولا طالب طالب طالب ولا ولا على من على قسمين كلاوه تلاوة التلاوه اللفظيه ويتعلق بالتلاوه اللفظيه وكذا وكلاوه حكميه ويعنى به الاتباع وجاكروا فيش بهذا وذاك اطلبوا مؤخله من كتاب ربك الذين ترون كتابه تنور حق تلاوته اولئك يؤمنون به فالتلاوه المراد بها الاتباع والتلاوه الحكميه والتلاوه المراد بها التلاوه اللفظ والذكر بهذا يا ايها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ال؟ تموتن الا وانتم مسلمون وان اراد ان يختار لكم خيرا فليس من يغير ذلك وان من الله بكل كثير حقا ولذلك الْمَحْيَى من الْمَوْتِ الْمَوْتُ الْمَوْتُ في الْمَوْتُ الْمَوْتُ الْمَوْتُ الْمَوْتُ الْمَوْتُ الْمَوْتُ الْمَوْتُ الْمَوْتُ الْمَوْتُ